كلمات الشاعر سعد بن جدلان وأداء أحمد الخنفري يا عيون في صاحبك يعطي على شوفك بشاير دير تمان توباها ما هي بدراه من خاذ منكم خافيات السراير والله يبطي والعكم في ضميره لبت بين المعنق والزراير مثل شمس الصبح قدام السفيراه ويتفرشها من الخمر ستاير ذيل شقرش عشاعة قدم المغيراه جوهرة قارون وليت التجاير أشهاد أنك بهجة العمر الكبير واحد حظك مع حظه يساير شايف أن القدر في العشر الاخيره جعل ابو مال اميني حمر المناير ما حبت واحد مالي بغراوه جعل ابو مال اميني حمر المناير ما حبت واحد مالي بغراوه